بوك تو تريتسات سيم سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون فدروزي في, في الطريق في الطريق فين يدنا موتوزيكلي هو يسافر بالموتور سايكل Хуа Юсафер Білмотор Він їде на велосипеді Хуа Юсафер Білбіскліт Адаража Він йде пішки Хуа Євхабу Алалахдам Хуа Євхаб Алалахдам Він пливе на кораблі. Хуа Юсефіру біссафіна. Він пливе на човні. Хуа юсафіру білкараб. Хуа юсафір білкараб. Він пливе. Хуа ясбах. Хуа ясбах. Чи тут небезпечно? هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ شنو بسپيچنو самому подорожувати؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ شنو بسپيچنو في نوتشي самому гуляти؟ هل التنزه ليلا خطر؟ Хел елтенезон Хатар. Ми заблукали. Лак Адана тарік. Лак тарік. Ми на неправильному шляху. Нахнуфі тарік елхате. Нахнуфі ел таріх Ми повинні повернутися. أن ندور ونرجع يجب أن ندور ونرجع ده можна тут припаркуватися أين يمكن إيقاف السيارة هنا أين يمكن إيقاف السيارة هنا تشيه <تصفيق> тут місце для парковки أيوجد هنا موقف سيارات أيوجد هنا موقف سيارات як довго можна тут стояти؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ فيكتايتيس на лижах؟ هل تمارس سكي؟ هل تمارس السكي؟ في ييديتيه на лижному ліфті в гору. هل, هل تصعدوا بالتلفريك إلى أعلى؟ هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ тут можно взяти лижі на прокат. هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟